فَلَمَّا جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين. يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم والله متن نُورِهِ ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 Zaləlikum qayr ləkum ən qın tümtüm tə'aləmūn Yaghfir ləkum zunobəkum və yudkhir ləkum jəndət təgri mən təhti hələhər və məsəkən qaybətə fə لَكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَاةٌ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ صار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرا 119. كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين